Bismillahir Rahmanir Rahim Wan-naziat ghurqa Wan-nashiqat nashta sabha فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ان مردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره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 فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء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 متان لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرأ وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام nie ma wątpliwości, że w tym ما يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.